أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا تاجع من شر ما خلق وضرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَتْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانٍ